قال رحمه الله قونه عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي تقدم الكلام على هذه الآية وأن كلمة الله سبحانه كلمات علمه وهكذا حكمه جل وعلا لا تحصى وليست لها نفاذ ولو كان الذي يكتب به الكلمات هذه الأشجار أغلام لها وهكذا أيضاً المداد البحر وماء البحر وكلمات علمه جل وعلا وهكذا حكمه عجائبه لنغضانها ولا نفاذ لها وهذه الأشياء تنفذ والناس الآن يحتاجون إلى أقلامهم شيء يسير من المداد كلمات الله سبحانه وتعالى لو كانت البحار هذه مدادها لنفذت وانتهت ولو كانت البحار هذه مدادها لانتهت فما أعظم الله ما أعظم صفاته سبحانه وتعالى وما أعظم ذاته وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا الذي لا يعظم الله سبحانه لا يعظم حدوده استعد يفعل شيء لا يبالي سكر افتح فعل لا تفعل ولا يبالي فما يرعوي خاف إلا الذي يعظم الله سبحانه وتعالى عظم حدوده تجد يقف ويكون وقافل عند حدود الله كما كان عمر أمثال عمر رضوان الله تعالى عليه. فتعظيم الله أمر مهم هو الذي يحول بينك ومن المعاصر على وجه العموم فلا تتجر على معاصر الله وإذا صدر منك شيء سريع التوبة وسريع الفيئة الرجوع الى الله سبحانه وتعالى من تعلم انك عصيت عظيما فترجع مباشره كما هو حال اهل الايمان كل الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا عظمته ذكروا بطشه تذكروا غير ذلك من شؤونه سبحانه وصفاته فاستغفروا لذنوبهم واما هذا الذي لا يبالي ما يذكر الله وما يخاف الله يفعل ويقتحم معصية بعد معصية ولا يبالي لكن أولئك الذين ذكروا في سياق صفات أهل التقوى والذين إذا فعلوا فأحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله همهم هم معصومون قد يحصل منهم شيء من هذا الذي يحصل من غيرهم ولكنهم قليلون فيه وإذا حصل صدر تابوا إلى الله ورجعوا وأنابوا إليه سبحانه وتعالى قال, قال ابن عباس قالت اليهود يا محمد تزعم أن قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم تقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا فأنزل الله هذه الآية قلنا وكان البحر مدادا لكلمات يعني ما أوتيتم شيء أتيتم شيئا إسيرا من علم الله سبحانه وتعالى الذي علمكم وفوق كل ذي علم عليم تفاوت الناس بالعلم إن كان عندك علم ففوقك من هو أعلم وهكذا يتسلسل علوا إلى أن يصل إلى معطيه سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى العالم الذي لا نفاد لعلمه وهو الله سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليم وقيل لما نزلت وما اتيت من العلم الا قنينا قالت اليهود اوثينا التوراه وفيها علم كل شيء فانزل الله تعالى قلنا كان البحر مدادا سمي المداد مدادا لامداد الكاتب واصره من الزيادة ومجيء واصره من الزياده ومجيء الشيب بعد الشيء قال مجاهد رحمه الله لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب لنفذ البحر أي ماءه قبل أن تنفذ قرأ حمزة والكساء ينفذ بالياء لتقدم الفعل والباقون بالتاء قرأ حمزة بالياء ينفذون ويريد من فعل فعل نفسها للنفاذ تقدم ينفذ والكساء ينفذ بنيا تقدم الفعل والباقون بالتاء قوله كلمة ربي أي علمه وحكمه قوله ولو جئنا بمثله, بمثله مدد معناه لو كان الخلائق يكتبون والبحر يمدهم لنفذ البحر ولم تنفذ كلمات ربيه ولو بمثل ماء البحر في كثرته مدداً أو زيادة ومدداً منصوب على التمييز وهو غير محول هذا تمييز مثل تمييز غير إن لنا غيرها إبلاً إن لنا مثلها إبلاً تمييز يسمى بتمييز المماثلة والمغايرة قال ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مددا أو زيادة ومددا منصوب على التمييز نظيره قوله تعالى ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت خلمات الله لا إله إلا الله وليس المقصود الحصر وإن المقصود بأن الكثرة سبعة أبحر البحر الواحد كما ترون خضم ما أكثر ماءة وكيف بسبعة أبحر فما عظم الله سبحانه تعالى قوله ولو أنما أو نظيره قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله أبحر بحار بحور كلها جمع بحر سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله قوله عز وجل قال رحمه الله قوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو نقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه خاتمة هذه السورة العظيمة أعني الآية المذكورة خاتمة سورة الكهف التي ذكر الله فيها من القصص العظيمة فيها من الاعتبار وفيها من الاستفادة والتفكر ما فيها قصة أصحاب الكهف ابتداءً وابتتاحاً وقصة أيضاً موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر وختاماً قصة للقرنين ختم سورة الكهب بها وهكذا أيضاً ختمها بهذه الآية التي فيها حث النبي وأمر النبي على سلوك مسلك التواضع عليه الصلاة والسلام وبيان حاله وما هو عليه من الصفات وأنه بشر مثلكم ولكن امتاز عليكم بالوحي والله يصطفي من شاء من عباده جل وعلا فاصطفاه كما اصطفى نوحا أولا ومن بينهما من الأنبياء برسالاته وبكلامه بعضهم وغير ذلك من الخصائص التي اصطفى بها بعض البشر سبحانه وتعالى أعلمه وأمره أن يعلم الناس أنه بشر وليس بملأ وإنما حاله حال مقصور على البشرية إنما أنا بشر هذا حاله ولكن أمتاز عليكم يوحى إليه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه هذا الوحي العظيم ليندركم به وليعلمكم به وليخبركم عن ربكم وعن أحكام الله سبحانه وتعالى وعن ما أراد جل وعلا منكم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه فأنا ما أنا إلا متبع لست ممن عنده خزائن الأرض ولا أيضا ممن يعلم الغيب ولا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه المطلق قل يعلم الغيب قل يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وأما أنا بشر يوحى إليه ويعلمني ربي بما شاء من أمور الغيب وشؤون الغيب وأما انا أعلم ابتكارا وابتداءا من قبل نفسي فلا وإنما الله سبحانه وتعالى يطلع من شاء على بعض أمور الغيب فهذا فيه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسلك مسلك التواضع وأنه مقصور حاله عليه الصلاة والسلام على البشرية فليس بملد ولا يتخطى هذه الصفة أنه بشر لا يتخطى هذا الأمر ومن كان حاله كذلك فلا يعلم كلمات الله سبحانه وتعالى فإن كلمات الله عظيمة ومن كان حاله كذلك لا يجوز أن يدعى فيه صفات ربوبية أو صفات الألوهية أو غير ذلك من شؤون البشرية أو من شؤون الإلهية لا يجوز بل هو بشر كما حصر صفة في ذلك حال مغسور على البشرية وإنما يوحى إليه فمن كان يرجو نقاء ربه فليعمل عملا صالح هذا هو الشأن الذي يريد الله سبحانه وتعالى فلا يتعلق بنبيه ولا يتعلق بملأ ولا ينصرف إلى غير ما أراد الله سبحانه وتعالى منه من الأعمال الصالحة والإيمان به فليعمل عملا صالحا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد عن الشرك به جل وعلا ولا يشرك بعبادته أو بعبادة ربه أحد هذا هو العمل الصالح الخال من الشرك المتمحض وفيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن توفر فيه هذان الأمران فعمله صالح خلاص ومتابعة قال رحمه الله قوله تعالى أو قوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قال قال ابن عباس علم الله رسوله التواضعات لأن يزهو على خلقه وما عظم صفاته, صفاته فهو أشد الناس تواضعاً عليه الصلاة والسلام كما يذكر في شمائنه فيما هو عليه علمه التواضع فالذي لا يتواضع سيتكبر ويزهو بنفسه ولا يرى أحد مثل نفسه علَّمَ نبيَّه التواضع وأوحَى إلى نبيَّه أن يأمر الناس بالتواضع إنَّ الله أوحَى إليَّ أن تواضعُه ليش السبب والعلَّة في هذا الوحي الذي ينزل إلى السَّماء حتى لا يفقَّر أحدٌ على أحد ولا يبغي أحد على أحد سيزه ويزه الناس بعضهم على بعض فأمره أن يتواضع وأوحَى إليه أن يأمر الناس أن يتواضعُه حتى لا يزهُوا بأنفسهم ويتكبر بعضهم على بعض ما أعظم هذا الوحي والله ما أعظمه جاء من السماء على وجه القصوص أن تواضع فالذي لا يتواضع يتعب الناس والله يتعب الناس ويرى الناس بعده الغلق ويحتغر الناس ويدوس الناس ولا يبالي بأعراضهم ولا بأنفسهم ولا بغير ذلك من شؤونهم ما عنده تواضع كفرعون ما عنده تواضع زهى بنفسه حتى ادعى لنفسه الربوبية وادعى لنفسه الألوهية وهكذا كوزيره الذي خرج على قومه في زنته في تلك الأبهة غير متواضع لله سبحانه وتعالى ونكر جميل ربه جل وعلا ونكر أيضا ونكر نكر نعمة الله سبحانه وتعالى فلم يتواضع لله جل وعلا وكم تعدد ممن هم في عهد رسول الله ممن لم يتواضعوا لله كأبي وغير أبي لهب وميّة بن خلف جماعة ممن ماتوا في بدر ووضعوا في ذلك القنيب ولم يدفنوا من رموك ما يرمى الكلب فلا إله إلا الله فالذي لا يتواضع عليه قبل التوحيد ولا يعبد الله سبحانه وتعالى على ما أراد جل وعلا هذا وربما يرد دعوة التوحيد بسبب عدم التواضع وربما يرد السنن ويرد ما جاء عن الله جل وعلا والناس بينه مستقل وبينه مستكثر في هذا الباب قال لي لا يزه على خلقه فأمره أن يقر فيقول فأمره أن يقر فيقول إني آدمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ولما طلبوا منه تلك المطالب ومنها تفجير الأرض ينابيع ومنها أن يكون له جنة من نخيل وعنب ومنها بيت زخرة ومنها أيضا كذلك يرقى إلى السماو يأتي بكتاب في قرطاس قال الله قل لهم قل سبحان ربي قال كنت إلا بشر الرسول لا لا بشر لا أستطيع على هذه الأشياء لا أرقب السماء ولا آتي بكتاب في غرطاس لو جاء هذا الكتاب في غرطاس فنمسوه ما آمنوا به وإنما عناد ولا أستطيع أن أفجر لكم شيء من الأنهار إنما هذا لله سبحانه وتعالى يملكني ما شاء أما أنا فلا فأمره أن يقول لهم الحقيقة وأني لا أتعدى هذا الذي أذكره لكم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولة وهناك ذلك قل إنما أنا بشر وهذا الحصر إضافي كما يقال لأنهم ادعوا فيه ربما بعض الأشياء أو طالبوه ببعض الأمور فالله سبحانه يقول له قل كذا وله صفات أخرى مما تتصب بها البشرية لكن الحصر في السياقات بحسبه فهنا حصر إضافي هذه حقيقتي وهناك أشياء أكرمني الله سبحانه وتعالى بها فلست ملك ربما يزعم فيي من يزعم ويعتقد فيي من يعتقد بعض الأشياء فأنا لست كذلك إنما حقيقتي التي لا أخرج عنها أنني مثلكم في هذا الباب بشر قال رحمه الله إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك له قوله فمن كان يرجو نقاء ربه أن خاف المصير إليه وقيل يأمل رؤية ربه يأمل رؤية ربه فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعا كلام جميل الرجاء يأتي بمعنى الخوف فمن كان يرجو نقاء ربه يأمل رؤية ربه سبحانه ولقاء الله سبحانه وهكذا يعتقد علم اليقين الوقوف بين يدي الله جل وعلا والحساب وغير ذلك فهذا سيجتهد في الطاعه فليعمل عمل الصالح على هذه الحال بهذا الصفه لا شك انه سيتقدم في الخير ويبذل ما يبذل من وسعه في بدل الخير والعمل بالخير والحرص على الخير لانه يرجو لقاء ربه جل وعلا والذي لا يرجو لقاء ربه فهذا سيطمئن بالحياه الدنيا سيقبل على الحياه الدنيا قال فمن كان يرجو نقاء ربه أن خاف المصير إليه وقيل يأمل رؤية ربه فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاً قال الشاعر ولا كل ما ترجو من الخير كائن ولا كل ما ترجو من الشر واقع أجمل هذا البيت ولا كل ما ترجو من الخير واقع كائن ما كل ما يتمنى الخير يدر كل ما يتمنى الانسان يدركه تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن وكم من مريد الخير لا يدركه كم الخير لا يدركه ولا كل ما ترجو من الخير كائن ولا كل ما ترجو من الشر واقع نعم ليس كل ما ترجوه تتوقع تخاف من الشر يحصل ولكن ذلك ايضا الخير وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يطن ليس لك من الأمر شيء هذا يقوله لنبيه لما أراد يغع الشر بأولئك الذين آذوا ودعى عليهم وغنت عليهم في صلاته قال الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الأمر لله ما كل ما ترجوه محمد أنه يحصل يحصل فالأمر لي متى ما أردت أن يحصل يحصل وقد علم الله إيمانهم علم الله إيمان أولئك الذين دعا عليهم رسول الله وخصهم بذكر أسمائهم في بعض صلواته ومنهم سهيل بن عمر فآمنوا ثلاثة فأنزل الله له هذه الآية مع أن الأصل استجاب الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام التحقيق رجاءه كما قالت عائشة ما أراه ربك إلا يوافق هواك الذي تريده يحصل لك ما أرى ربك إلا يؤفق هواك ما تريد هذا العصر الأصيل لكن كما سمعته ولا كل ما ترجو من الخير كائن ولا كل ما ترجو من الشر واقع ليس لك من الأمر الشر قال فجمع بين المعنيين قوله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله أيها الله الذي رأي بعمل عمله غير صالح إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة مع أن الصلاة في نفسها عمل صالح لكن عمل المنافقين ما تعلمون ما تمكن منه من النفاق قل يا عملهم غير صالح إنه عمل غير صالح ولا دنوح لأنه يعمل عمل غير صالح منه الشرك بالله سبحانه وقد يكون هذا العمل الذي في ظاهره وفي الأصل في أنه صالح لكن لما خالط الرياء والسمعة غير ذلك صار هذا العمل غير صالح لا لذاته أما لذاته فهو في الأصل عمل صالح لكن ما شابه من الرياء والسمعة قولوا فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً أي لا يرأي بعمله قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيم قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد المسماعين قال أمّاءنا بن عيم قال أخبرنا سفيانو عن سلم وهو بن جهيل قال سمعت جندبا يقول قال, يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمّع سمّع الله به ومن يراء يراء يرأ الله به قال وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال اذياء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي عندما نسأله انور ما يعرب الشرك من اصغر ما اخاف عليكم شر الناصر وين هذه انور وعند من خبر نعم اخوف مبتدا ويسمح ان يكون هو المبتدا الشرك الاشر اخوف ما اخاف عليكم يكون موتنا وآخر وأخوة في اسم تغطيل خبر مقدم وإننا مقرأتنا إن وإننا حديث قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أنباءنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أنباءنا أبو العباس ومحمد بن يعقوب بالأصمق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني حدثنا أبي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن أبي الهادي عن عمرٍ عن سعيد بن مسيبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تمارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي عمله في بعضها كما هو معلوم أو في مسلم الحديث من عمل عملاً أشرك معي غيري ترك هو شركه وهنا في هذا اللفظ فأنا منه بريء معنى أنه تركه هو للذي عمله هذا العمل مهني هو للذي عمل. اذهب وتقاضى الأجر منه اذهب خذ الأجر من هذا الذي عملت له وهيهات أن ينفعك مغفل بعض الناس وعديم فيترك الخالق ويلجأ إلى المخلوق فيرأي من أجله في الصلاة حتى يقال أنه صلى وهكذا يحسن الصلاة ويسمع من أجل يسمع به فلان وفلان ويش بينفعك فلان وفلان هذا فهذا يحتاج للجهاد وليس بالسهل يحتاج للجهاد للنفس فقد يقع من بعض العلماء وقد يقع من بعض أيضا أهل الكرم والجود ويقع من بعض المجاهدين أول من تسعر بهم النار ثلاثة ذكر عالماً يعلم الناس كتاب الله صلى الله العافية والسلام وذكر جواداً وذكر مجاهداً فلا إله إلا الله مصيبة مهي سهلة هذا الباب خطير لذلك السنف يجاهدون أنفسهم كثيرا في البعد عن الرياء والسمعة فليس بالسهل هذا الباب صلى الله العافية والسلام منه وهو باب خطير جدا. ولا يستهين به لا يستهين به طالب العلم ويرى أنه بالدروة فيأتي الشيطان أكثر ما يأتي إليك في هذا الباب لأنه ما استطاع عليكم باب الزناء ولا باب اللواء ولا باب الرباء ولا غير ذلك من أبواب الظاهرة التي يعملها الناس ياتيك من هذا الباب وهو باب خطير لا يقل خطورة عن بعض ما تقدم ذكره باب يأتي على العمل ويحبطه ما معك شيء وربما وصلك للشرك الأكبر ويرضى منك ربما إن لم يستطع على الشرك الأكبر بالشرك الأصغر وهو من أخطر ما يكون على الإنسان الشرك عموما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمنه من عم من آية أن يشرك به الأكبر والأصغر لا يغفره الله سبحانه وتعالى ولا تدخل تحت المشياء بشركة الأصغر هذا وإنما تآخذ به إن الله لا يغفر أي شرك به والصحيح أنه يدخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك والمقصود بالشرك هنا الشرك المعهود الأكبر هو الذي لا يغفر وأما الشرك الأسقر فهو معصية من المعاصي ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر ومنهم من العمام الآية أن الشرك بنوعيه لا يدخل تحت المشيئة لكن الشرك الأكبر يخلط صاحبه في النار هذا الفرق بينهما والشرك الأسقر Perché بالنسبة لصاحبه إن آخذه الله سبحانه أو إذا أخذه فإنما آل ولا يخلد في النار كالصاحب الأكبر وكلاهما يشترك فيما أشر نيله آنفا أنه لا يدخل تحت المشيئة بل يآخذ عليه الشخص ولكن لا يعدب عذاب الكافرين ولا يخلد في النار وفي الجحيم فإذا هو خطير معصي ماهي سهلة لا يستهيم بها طالب العلم والله إنها مع سيطات عالعمل تنتهي ومن أعظم أبواب الانتكاسات هذا الذي أشير إليه إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ما عنده إخلاص بما تقدم يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لا إله إلا الله ما أختره حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ونحذر جميعا من هذا البلاء الذي خافه أسلافنا رضوان الله تعالى عليه وكلما قوي إيمان الشخصي خاف مثل هذه الأشياء وكلما ضعف الإيمان ما يباني, ما يباني. قال رحمه الله أخبرنا عبد واحد! بن أحمد المليكي قال أنباءً أبو محمد بن محمد بن سماعانة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن سنجويه قال حدثنا حفظ بن عُمرة قال حدثنا همامٌ عن قثادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد الراطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آياته من أول سورة الكهف عُصِمَا من فتنة الدنجال وهذا في مسلم وأخبرنا عبد الواحد المليك قال أنباءنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعف الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن زياد عن سهل وهو ابن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدميه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نوراً من السماء من الأرض إلى السماء قال أخرجه أحمد وفيه من لهي عكمه واضح وفيه من انتهينا من تفسير سورة الكهر واستفدنا من قراءتها أعني قراءة تفسيرها من هذا الكتاب المختصر